ما قطعتم من لينتنا وتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما مسؤله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولاكن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 وعلى رسوله من أهل القرى فلله ولرسول فلله ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كِي لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ لَغْنِيَيْمٍ كُمْ وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا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 والذين تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَدَارُهُمْ مِّن قبلهم يحبون من هاجر إليهم يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يَقۡشُشۡ نَفۡسَهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ